يا أيها الذين آموا آل من الله بارئة ولا تنسوا نديه وأنسوا سبور يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبسألهم من منهما جدالة كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تستار من الله كان عظيم رقيبا يا رب المدينه امن ان الله وحفظك قوه شديده يسهل لكم اعمالكم ويرضى لكم رزقكم ان محمد الله ورسوله فقد قال في هذه المدينه كتاب الله تعالى وقيل الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل وكل وكل دلاله في النار نعوذ بالله جميعا من النار اخوانا الكرام نزلنا في الحديث عن التوحيد وسبق ان كنا في القران كله من خوفه لاخيه التوحيد لان الايات التي تتحدث في القران بما انها تتحدث عن وجوده سبحانه وتعالى او عن صفاته واسمائه وعن دلائل وحدانيته ودلائل قدرته ودلائل رحمته ودلائل وجوده واما انها نتحدث عن اوامر ونوازل وهذه مقلدات التوحيد واما انها نتحدث عن الانبياء وموصديهم واسمائهم وكيف اخاهم I'm رعن يعني هم لهم تلوكس ولا اي شباب لا كله كذب ودفوع لا لا بل من الهجيز انا توحيد الرهوغي انا من نعم قصة حيث الهدورية وغالب رسول عليه الصلاة كانوا عبس يعني في عدر وكل كيس الله بانه هو الذي يصير في وهو الذي نعم يعني ويرزق ويحيي ويميت نعم فكان صحيدة الهدورية من يزد في تجاعه على لا ترى مع لا ترى في ذكوره من هو غيره في سنكم استوى في الله هو لانه لا يعترف الله هو الخالق الرازق الوحيد المغني المعطي النافع الجالب الخير هو حق نعم فتقول كانوا في صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى يا من نعبد الذي خلقكم الذي ربكم في الربوبية لسوحيته الربوبية. نعم. اذا سوحيته لإكوان جدات الله الضرين هو ان يعبد الله سبحانه وتعالى في سنان بجميع جوابه. اضطر العبادة في قلبه. واضطر العبادة في لسانه وفي سمعه. وغضاره وويته وزهره وغضي وغضي. بمعنى والذي نصر ان الاحكام الشريعيه التي نعبد الله بها هي خمسه ونعبد عن توجهكم بها الواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات كلهم موزع على كل حب فاحضار هذه الجوارح لهذه الأحكام هي العباده لله سبحانه وتعالى وما اضبط الجين والانسه الا ليعبدوني فينبغي ان تصريف عينك نعم فيما يرضي الله وأن تصرف وأن يحب الله وأن نعم تسمع لا تسمع إلا ما فيه الضرار وأن تمشي فيما يحب الله وحسن وأن لا تضع مطفى صفر إلا فيما أضع الله الحنو والسعال الله وعلى عسفة حتى تكون فاطر في إما لا الله في السماء في إذ وذي في في في في الله هو قائم ولا دلها وقمنا بها تفكر في الذي الله الاه الاه بالله الاه في الاه الله الاه الاه الاه الاه الاه في الاه الاه الاه الاه الاه الاه الله الاه الاه الاه الاه الاه الاه <تصفيق> نعم كما يقول بعض ذو يعني انه قد أدو أنه ومتراحر أنه أخرى في الجزء وأنه سوفنه أهنى وقبل وأنه وقشار إذا أدو أنقار رحانه يعني الله الله ولقد جاء الله برده إلى يعني ذا مسعى من الهجم وانا اذا وان الى ربك الناس ما تسروا بها يعني ستكر بكل شيء لكن الهجم الى الله سهل. اذا قترت بالله تذوجك سوف يسعد عقلك ويسعد فكرك بدون جدوى الله يفطر في اياته ويفطر في الافه ويفطر في بلاء وجوده اما فيه وان الى ربك المجاهد نعم اذا اخوانا الكرام عباده الله تتجلى في كل شيء نعم عبادة الله تتجلى في زواجك تتجلى في سوءك وعزماتك تتجلى في صلاتك في زيارتي في, في عدك وعظمك كل هذه العبادات لا حتى في حب لما قلنا في مصلح الحب عندنا الحب الفطري عند الحب نعم الحب التشريعي الحب ال يعني العلاقات الحب العيداني نعم الحب الطبيعي إيش هو حب طبيعي حب الولد حب الزوجين حب الجمال حب متوقوع. لكن الحب التشريعي هو ان تخذع هذا الحب كله لله. بمعنى ان تحب هذه الاشياء في مدير الله. ما الله الذي تحبه وما يبغي الله في ولو كان اباك ولو كان ولدك ولو كان ما ما حد الله تحبه وما عرض الله تحبه. نعم وكان عدابك الله اللاؤكم واسوارك وأجيرتكم أموالاً قرنت معه ورجالاً تقسمه كسرجه وما سلمت ما إلى كان لي أحب إليكم من الله ورسوله وجهازه سبيلاً فصارت ربي نعم تربت حتى الحديث حتى يأتي الله الأمر إذا أن يقول الله الرسول أحب إليكم الناس وما ثم سبقنا حديث كذلك أيضاً وإن شرّا أيضاً لا ينبغي الاعتماد على الله والتوكل عليه والتوكل فيما في يحتوي عليه الا لله. وعلى الله ان تقتله في كنتم مؤمنين ما تعتمد على احد سوى الله عز وجل سواء في اتجاهك في قلوبك في تجارتك في سلاحه في, في زواج في كل شيء اعتمد على الله لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه هو الذي يقويه هو الذي يشحنك في المجال هو الذي يساعده هو الذي يجوزك ما لا تقوى لا تتوكل الا عليه وعلى الله توكلوا في كل المؤمنين فقولوا هو اتوكل عليه وتوكل عليه كذلك ايضا بالنسبة الى روح لا تحار في لا الله و... لا من الله سبحانه وتعالى لا تقتل حديثا ولا نكث يملؤه الخوف والطمع واللجؤ الخوف الطبيعي ثقف من من النقص ثقف الشبع ثقف النفوس ثقف هذا خوف لكن الخوف السري هذا لا يقوم بالمال الله سبحانه تعالى. بمعنى انك لا تعتقد ان والله قدر القراضة يجرم بها ما خوف على ما تعتمين? نعم كذلك ايضا سبحان الله بالنسبه إلي, إلي, الى الدعاء انت الى السيخ الشيع نحن ننزل الى المطار نتيح الى المطار الان من يقضي المطار ان الله سبحانه وتعالى نعم هو الذي نزل البيت من بعد ما طلقوا ويقولوا رحمته وهو الاذكار ان الله يسجي سحابه ثم يتألقه بينه ثم يتألقه قطامه فقر الوقت يقوم خلاله ونسجيه من السباق الجمال فيها <تصفيق> من ويصيبه بما يشاء ويصيبه عن ما يشاء بالتالي خلافاته الى ربطين عبد الله عزيزه. نعم ويقول صحبه وردوه انه من السماء على كل منا من الله سبحانه وتعالى أنهم ورثوا وريثا وريث الأمور بلا نعم فكذلك ايضا سبب الأولان من قبل من الله سبحانه وتعالى وأنذنا بقول وأنذنا باموال وبرين الذي أنذنا باموال وبرين هو هو الله سبحانه وتعالى أزمن تفوه من الله الله الذي خلق ثم رضاكم ثم يميتكم في حلمهم هم سورتات ما يفعل ذلك من شيء هل أحذر سوى الله عز وجل أن يذلكم برزق؟ سوى الله إنه سبحانه وتعالى وحده نعم كذلك أيضا قلت الآلة سبحانه يعنق ما يشاء يهبون من يشاء إناسا ويهبون من يشاء الزكور أو تزوجهم ذكران وإناسا ويجعل من يشاء وأقلنا إنه قريب انه عظيم قديم فواحد يقصر البلاد وحده الذكور وواحد يعطي جوده مثل الذكور والبلاد وحده العطيم هو صاحب العلم جاله عظيمه يستطيع والكبير من شر صلبه الاولاد لا يستطيع اذا لا بد من التوحيد يمين التوحيد الطلب لا نكون إلا الله سبحانه وتعالى نعم أيضا إذا نعم سبحان الله سبحانه في الدعاء من ندعو لا ندعوه لله. الله يكون دعوه. واذا سألك عباد الله فان قريبه يجيب دعوة التالي لدعا. فالله يحب ان يسأل ومن من يسأل الله يقدر عليه اذا سألتك وصلنا على طبات الله عنه فاسأل الله وان يسألتك فاستعن الله. لانك عبد الله عنه. والله لا عبد نعم. ما تدري ورباحة الجنة وتبرعا وقل يقض لأي من هذه من الله ونزيد منها ثم وفي الحديث الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. مهو العبادة هو الأسبوع ورعا هو الدعاء فلا يقضي أن تصاف الدعاء إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. إذا اخوان افتراب الله عنه. من يقول يعني الـ الـ الـ أعمال أعمال الإنسان تُعرض على سيجنة صلى الله و ما بعد يقولونك يعني الآن تُعرض على هاته حتى على الله. هذا يقول وهذا هذا حديث وضع في الضعيف. ضعيف جدا جدا وإلا كنة و تُعرض الله لا يقولونك نعم من هو؟ الله يعلم منذ السماء والارض الغير الله حتى يكره الله الله نعم في القصة آدف حضي الصلاة والسلام لجال فعضي فقالوا يقالوا بيان يجدوا في الدماء ويجدوا لحظي قالوا ما, ما, ما لا تعلمون، اني يعلمون ما, ما الله لا تعلمون. لا يعلمون وزي الذي الله عليه. فسيء الله سبحانه لا يعلم إلا ما أعطاه الله. فعملا الآن أعني يقولوا إنها تأمر على زوجة الله إذا كانت حزنا يعني ترفض عزيمة صبع. وإذا كانت سيئة صفرنا هذا حديث عظيم، بسمه. والدليل عليه في حديث. فالسور في حديث يوم قيامة نعم حديث شفاعة حينما يكون عليه الصلاه والسلام عن الحوض الحديث المخارج يكون عن الحب وثم يمسى بأخوان فهي رقم في الله يتعرض للناس سورا يفردوهم بعض أو إنهم أسعاري. نعم من النسي. فيقول تقول ملتك لهم? لا. انك لا تدري ما احدثوه عليك. انك لا تدري. انك لا تدري ما شهر شهر شهر. يعني يأخذوا. هذا الذين بذلوا? وغيروا? وابتجعوا? وتفعوا? واشرقوا? واتبعوا سلم الكردار من مكانه العيد بالله او باصلاه و العدوان الله الكثير مكانه في الجوازي اول لعبد الله الفاظي الله هو بقى من الصحراء تفضلوا لسان الميلاد و يكونوا في الريفجه واللي هذا نعم الذين في in here. فتصدق بها سبحانه و تعالى و نسميه بها و لهم من الاسم لا اذا اشتقها سبحانه تعالى و سلم ننسو نسميه و يقول الله كل ليله ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاقيم من الليل هنيئه المهان يقوم الليل و له من شعر قبل الفجر او نصف شعر رب العزه يعني نفسه و يقول يجب أن يستعن القبب بينهم الله إذا لا الله لا نعم. وكذلك ايضا الرسول الله عليه وسلم يقول الله يبحث. نعم للرسولين من البساء. كذلك ايضا العجر او الضرق. اكتبه رسول الله سيقول لالله افرح نهل التوب ويجبن التوب فانا بذلك لان نتوب. ولو اقتربنا من الجرائم اقتربنا. ولو كتمنا من الذنوب سلطفنا بها. من كبر والمعارس والشركية والأجوان لفرنا المدن. رسول الله What نعم كذلك ايضا بالنسبة لي الا يقول لنا رسول الله عز النار الصوت الصوت يقول لنا رسول الله عز النار سبحانه وتعالى يجمع مع الأولين في سعيد واحد نعم وكذلك ينادي اعجب يا ادم ابن شديد افعت اعزال الله نفسه عز النار ايهم اجمعهم شكر الله من اولادينا قالوا بجريح العراس كون لا لأن هذا القباري عادة من يقول مرد الصهر ومشركون من الاولية والاصلية نعم ثم يقول جانب يتحال كون سوفقوا للعرض من كل كيف رواية من كل مئة نعم تسعون و تسعون واحد من كل مئة واحد الجنه قلتون سلم رواية نعم كل من كل واحد يقولي ألسل صعب يتعبوا الصعيد لأنه النار واحد من الألف من الجديد فصعدت صحابة رضو الله يعنيهم وبرك فقال نبيتا هل بنا رسول الله قلناه أنتم في من قبلكم وفي من ياسب عليكم الشعر البيضاء في الصور نعم وكيف روايا لكم في يجوني ومجوني إذن الروايتان الرواية الأولى من كل واحد مدني المخدوشين وآبت الألف بهم هي ألفهم مدنيشين نسأل الله السلام وآبت وهذا القبيل الآن الآن يزيد مع أوروكا وأمريكا والشرق والغرب كما قلنا الحند والصين واليابان وروسيا ونعم والفريقيا وكالك كم تدر نوصح من المئات واحد ايه؟ في الالب في الالب المسلمون العقيدة يا إخوى وماذا لدينا شيء جغرافيا المسلمون عقيدةً المسلمون شريعةً الذين استسلموا لله وعبدوا الله وعطاء الله هذا اللي لنسى حدد عنه هم جدا هم سأبقوا رب الله جميعا لكونا من المسلمين الموظنين الصابحين نعم لآدم كله يلق الله كله يحارب الدين ويحارب الاسلام ويحارب شرع الله يعزوه جلد. كله يدروا عن الله. قال صلى الله عليه وسلم. من الصوت كله صوت الصوت, صوت الصوت. لا من لا يعزوه قال هذا قال حين ما ينادي سبحانه على يصنع صوته من الصوت. نعم صاحب الصوت نعم لا مش من هو اسمان نعم وكذلك ايضا نعم. نعم. بالنسبة الى الى العجب يقول رب عجب ربك او عجب رب. يقول صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربك من شاد من ليس له صبوع عجب ربك من شاد من ليس له صبوع هذا الحديث صحيح يعني شاف ولكن عاد سمع البقش من الرق ما شاء الله وما منعوش الاسعار ديال ديال الصبيان ديال يعني شاف رزين وشطح وصح روء وصح غذاء وطعام لله عز وجل الله, وصاحب وصاحب الله, الله يتعجي من ويصحرون في تاكيد من هذا بل عندسه ويصحو بكل خيراه متواثبه بل عندزوك ويصحو فالعين بلا ظلم سبحانه وتعالى متعجل لا ينسى ابد لا نزيلها لا لا نستصوَّر الله سبحانه وتعالى هناك ايضا في آيات قرآنية كبيرة منها يعني مثلا بقطع الجل والسماء بينها في أجرة والسماء بنيناها في أي وقيل هذا يقول هذا الكون أنا اللي بيده أنا اللي في بي أي يعني كلمه سر العين وكل وكلمه سر يعني بهذه الحركه لا اقول عن الالباني لا يعتقدون شيئا والناس موسعون اي هذا الكون نحن موسعهم وقد تشعر قوه بالحركه هذا الكون دائما في دائما بيشاع والقدر والعلماء كان يسع ثانيه الكون ويقولون ان الشخص الذي العلمية على ان نهاية هذا الذي على ان يهدر هذا الامر الذي يؤثر على ان يؤثر على ان يؤثر على ان يؤثر على ان يؤثر على صار يؤثر كله ان صار كله هذا يؤثر على ان على الاسلام تغلق الى الى يقول السماء والدخان والدخان والدخان. ان عن دخان ودخان دخان سبحان الله ان العلم التشخ وميوضة قبل الان بواسطة سواد دخان تطبقناه كل شيء تطبقناه. جاء اجاء وصار الله. يقولوا هذا العالم الله عندما يقوم يقوم سيقوم سيقوم باشي. قال الله يوم ربه السماء كالطلق في للكتاب الكتاب يوم السماء وقلت سيجري الكتاب كما بدانا اول قوقل وعيدها <تصفيق> هل في البيجا الاول سوف يقرب الاخرى وكذا اخرى نعم يعني يوم نطل السماء سيجري الكتاب كما بدانا اول قوقل وعيدها كما بدانا اول قوقل وعيدها الله قلع زوجل نعم يأتي بأرض ياتي يأتي بأرض أخرى. يوم تفضل الأرض غير الأرض معنى تصير كل شيء دقان كل شيء وفضل كل شيء الهجار وهذا يصنع الأرض بفضل أخرى ولكن ليس تسعر منها تبدأ الأرض, الأرض الاخرى الأخرى مع ذات يعني سراء ليش نعمل إلا هذه الأرض أرض الله عليها. الله تساعد لنا. أما في سيدي سيدي سيدي سيدي. إذا رب العزة قال إن السماء بنينا بأين وإننا نمسعون بأين ذلكم السبابة لأباء البالي بالمسبيل البالي. ليه؟ ليه؟ ولكن نعم الله لا تنفسه بالبالي فلا تنفسه بس. أيضا سبحانه وتعالى نعم ال ال الناقش هذا أول نظر لدينا قبل المسلمين وقبل كانت أول نظرنا ننادى الأربعة عن اطرافها نقصوا عن أطرافهم من الناقش فأقول لهم عن اطرافها كيف يقصوا؟ العلماء كانوا يقصون الخسارة في في ولكن العلم الحديث نعم وتوصل الى ان الارض تتكلش بسبب هذه القوهات البركانيه تشجع على ان الارض عندهم في اللي يعني في خاص تقوم كل يوم تنقصها على القطع خاص وقدروا تنزه عنها نعم نرجو لله كذلك ايضا يقول ولقد بيت السماء الدنيا بمصابيح واحد زينه لا يسميه زينه وإنك راض عن نفس ما يزين زين زي السناذ بدل المصطيح واحد لا زين واحد ونحن محصله كم محصله سجلوا لنا لأن هذا سبحان الله الله يحفظنا ونحن نعم ونحن مستقرون عليه يعني المحافظة لا بالسلاط ما يتمwidetilde اذا جاءت نلاحظ مثلا يعني الكواكب الهواء وجوده هذا غلاف جوي على حافظ لكل المياه التي تنقطع من الكواكب الاخرى نعم والغازات الثقنه بمجرد ملاحظه الى هذا الغلاف السماوي السماء البعيد وكتحفظ ضي الحق لان هذا ما يدرك الله الوطن ذالبية لم وضع الى الارض لن الاحياء أحياء لن عدد من أحياء, أحياء. تبعي ولكن الله عز وجل سبحانه حابه الوحيد هذه الارض أنا أحمره إذن لا يعني لما من قوله تنقصه عن طابعه وما تبعي الله كذلك الله عز وجل يريد الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره تذيقا حريجا كأنما يصعب في السماء كأنما يصعب في السماء اكتشف الكلماء لأن سبحان الله يعني يقول إنسان عن هذا الغلاف نعم يقول إنسان عن هذا ما يجعله ثلاثة أفضل لأن الهواء كتابة الهواء يقضر كل هذه الحزاء إذا جاءت ما أرض كله وعرق وعرق. كم فلا من تعالى. فمن شرح الشرح رفع المشاكل عدلا. كم أيضا الله يقول فلا أقسم بما النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. ما كان فلا أقسم بالنجوم؟ يعني النجوم أجراء أكثر من الأرض في عالم، فيما وأكثر من الأرض بمئات النجوم. على لسي النجوم سبحان الله داخل الشمس. يجب النجوم. الشمس ما يمكن ان نراها نراه حيث هي الان. ليش? لان الشمس تبعد عنها بالمئة مليون كيلو. بالمئة مليون تبعد عنها. ولا يصل إلا في للمخضر 8 في 8 يوم التخاية وكل الضقيقة يسكن نورها نعم إذا حين لا نحن لا في مقهة التي هي فيها الآن لأن ذاكا كان في اللغة يلو صار وماذا نظر العزل لكن النظر ماذا يجب أن تسميه الخياة؟ سميات في كدس وإذا الثاني إذا حينما نرى مواقع وكل الجنيات طبعا لا أبسمه ما أبسمه النجوم بذل مواقع منه إذن هذا ما إذا كان علمي فضائع إذن الله فضاء رسالة مؤصد هذا واحد من قوارث الإخوان الكرام من قوارث يعني ان لك الكلام الله يصبه تكلم الله يحبه سكلنا مع موسى وتكلم عصيرنا مع موسى الله رسول الله وتكلم مع آسا وتكلم مع نفسه في السماء وهذه كتبه هذا كلامه وهذا كل الشرائع مع نفسه السورات والنجيل والفعار كلها كلام وحق حسنا نعم لا كلامه عقفة هذا كلامه فالله يتكلم بسجد المتفاين لأن الله عز وجل يقول وكذب الله موسى تكليمه وسلم سوء مساكل فيه ما شخص المسلم؟ لكن أسأل عن أشياء نعم بعض من الناس عن صفات الله وقدرة والعلم والحياة والسمه والبصر والكلام وما عنده سبب أخرى وبدأوا ان هذه الصفات هي أسمتها كذا تسمى لأن هذا اليوم الماضي عندنا لا لا مجد لمجرد قدرة عالية. ليس القدرات؟ القدرة التي بلغت في القوة وبردت نعامات فيه. في الحيمة والسيطة والسلطة, والسلطة مردت. إذا يدل على القدرة فيها. ويجب الدنيا يدل حيث الله نعم اذا الخطأ والعلم والحياة صاحبها حي او في هذا الدور حي لان الصلاة تدلوه على الصالح وهو متكلم بجلامه كلامه وجود من الدينا وهو سميع وهو بصيع اذا هذه الصفات كله ورح العقل يتبجوا هاته فهم المعاني نعم ولم يثبتوا سفار سبات الافعال. سبات الجاد اثبتوها بالعقل. وانه اثبتوا سبات الافعال. فقالوا بالعلماء انهم اثبتوا صفات الافعال. بالعقل كما اثبتها نعم صفات الجاد. وصفات الافعال هي الحظ والرزم بالعقل ايضا. فنقول من الدنيا سبحانه وتعالى الدنيا. الرياء. ورسل عليه الصلاة والسلام. يحبهم اولا يحبهم. يحبهم. وهمنا كفار. وهمنا يبغضهم يحبهم اولاد يحبهم. وهناك نعمات. فنحن نثبت هذه الصفات. صفات الابعال ايضا بالاعدل. هم ايضا صفات وقضية يبقى هي اولا لا بد نثبت ما استطاع الله سبحانه وتعالى ثابت وما اثبت الله في الناس هذا واحد ثم ننتقل للتشبيه هذا الجزء ما لا نشبهه بالشباب نعم لا نشبه الله لا حق في او بالبني نقول قدرته كتلى أو كتل أو جد أمزل فذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الزواس فكلاهي لا تشبه بعض فصفاته كلاسف ذاته لا يعني أنه روي فيها وأنها موجودة ولكن لا نكييفها لا ولا نكييفها ولا نشبهها إذن لبي تشبيه وثم ماذا في لا تقول كيف قدرته كجر او كذا كجر لا كجر الى هذه المثلث عدم يعني الاسباب من جسدها الله تعالى وثم ايضا نبني التشبيه وثم نبني التكييف هذه ثم هناك قواعد لا اجرى ان هذه القواعد ايش القواعد تزيد نعم تقطع في هذه الصفه اولا تقلع التشبيه الله تعالى الذي هو نعم الذي احد, أحد. أحد. الذي لا تجور له كذلك ايضا نعم التاويل جاء عن جديد والبصر قام تجمع بمعنى العين السريع والبصر لا أحد. لا أقوم. لا اوه السريع ولا نكيف كما قلنا لا ولا نعطل كي يقاوم القاضي بدون قدرة وعليم بدون عيد وسميح بدون الشمس وصفير بدون البشر وكذا لا, لا نؤون ولا نعطل ولا نقوم ايش التطويتيه قال هذه الصفات نعانيها اللغويه غير مفهومه لا لا لا لا تقلل من الله هو لا لا كيف أبدا نعم هذه لا بدأت منها ثم أيضا من القواعد ان الصفات الواحدة فيها ما هو نعم صفات معنوية وصفات معاني صفات معنوية نعم هي الصحاب القبير والعليم والسميع أو نعم، نعم، دوماً في ما أدوات عمل ذلك السفاق فلا حرم ولا طير إلهي زالة في ضد هاتهات نعم لا تأخذوا شيء لم يرد ولم يولد ليش؟ لأن الله عز وجل متصف بالغنى أو غنى طبع لأن الولد من يكون عندما له شهوه عالمه والله غاني ليس له جوجة ولا ولد ايضا الولد عند يكون؟ من يموت الذي يحتاج إلى من يبقى نوره لأننا موزئ لنا نحن يقع نوحيها موزئ زينا في الحالات نوع نوحيها الله لا لا لا يحج لا, لا يقوم سبحانه وتعالى فكل سلوء السلوء الذي شفه على الله لا يترض عليه إلا وفي جزيان الثالث إلا وفي, إلا وفي أما بعض كله بعضهم بعض يعني بعض السلوء على الله فيقولون مثلاً نجد في بعض كتبهم يقول الله سبحانه وتعالى نعم ليس ليس شوهارا وليس عرضا وليس مركبا وليس جسنا وليس شبحا وليس جسلتا وليس صوره وليس لحما وليس دما وليس عظما وليس شخصا ولا تجبر نقطه هذا لو انت جيت لواحد وقت نبدعه وتقول انت ما تستحق هذا وانت لسه غره انت لسه حمار انت لسه كلب هذا مو لا يبقى. لا يجوز ان تعالى ان يقول شيء في هذا الكلام الا نعم ينفي عنه نعم ما يطارد في الشك فالله قال لك شيء. فالسلوب تطلق بالاجمال? نعم. التعلاق العسلية ولم يكن له كفوءا احد. فقل الله احد جمعت ما بين الزبات والتنزيه قل هو الله احد. احد لاته. احد بصفاته. احد بأدعاله. احد حتى تتنذيب. ما في نفس تماما. ما في الكامل في الصفات الكاملة. القدرة الكاملة. العلم الكامل. الحلم الكامل. العلم الكامل. نعم وهكذا. كل شيء كامل. هذا الصلاة. وقصر الصلاة بطول الذي يحتاج اليه. كل في الارض. وكل في الدول. إن عمد عدم الأزواج بتكوين الأزواج لان الأزواج من هو وصلى عليه ولذلك الله طعث الناس أن لا لا لا لا, لا, لا يأكل ولا يشرب ما يشرب من الأسوأ واللي كيف نعم هذا نعم لو كان إذا الذي نعم لم يعد ولم يولد ولم يكن له خطوه لأن صاحب الولد كما قلنا يحتاج الولد اما ان يخدمه واما ان يملا غريزته من عند غريزه الولد في الواحد الى معهد الولد العملي ربما يكون, يكون عملي يخطب وهذا يخطب وربما يموت ولا يخطب من يخطبه وهكذا لكن بعض الجلد لا يموت ولا يحتاج إلى احد ولا يحتاج من يمونه ولا فالله يعد لنا سبحانه وتعالى. نعم. ثم يا إخواني ذات مخضر الصحيح للصحيح رسول الله قلت له أن لا أحد أصدر من الله. لا أحد أصدر من الله. ما كيش واحد يصدر على أجل سمعه من الله. يدعون له الولد ويدعون يدعون له الأنجاج وهو يبدوه إيش واحد يثبت؟ رحمة الله من الآثرين. يثبت على الارض الناس بدون تجربة ولا على الوصال. لا مسمى صادق أيضا لا أبدا وصل. لا أحد أصبى من الله نعم من أدم سمعه. لا أحد أصبى على أدم سمعه من الله يرون له ونام ويخون له الأنداد وهو يجوبون ويعتنيه. و سبحانه وتعالى سليم نازل وصل وصار لؤادم وما الضليل والجدي اما تذكره الى فقال اني لن اعيد وليس بقوه اول الخلق باهول من اعادته واما شبه قيال فيقول انني الذي وانا الاحد الصمد الذي لم يلد لم يلد ولا ولد ولم يكن هي كفوا احد إذا هذه السلوم كلها بطبية ثباته وهو عن كل الناس إذا ال السلوم أصلها ترى قولنا الصفات الثابتة الصفات الطبوطية هو تفصيل هو تفصيل تعالى بالتفسير والملك والقدوت والسلام والبول والمهيد العزيز الجبار المتسبب سبحانه هو خالق فالصفات الثالثه ربنا يفصلها وصفات السلوك ربنا ياتي بها من الله اشماته اللهم كان الى يقرا على الوعيدين والجاحلين سبحانه وتعالى في يقول سبحانه وتعالى آه وقول الحمد لله الذي لم يخلق ولدا لأن اليهود كم يقولون أجزل الله والنصارى كم يقولون عيسى من الله ولم يكن كم يقولون أن ذلك الله فجاء بعض الجهل يربك عليهم بهذا التفسير فكان ينبغي التسابق فيها وينبغي ان يكون التسابق فيها على على, على تباك ثم العملات من القواعد ايضا يقول لنا ان بعض صفات الافعال نورها قديم وبعضها نورها قديم ودي في اعتباد وبعضها حالة شخصها حادث ونورها قديم حذر هكذا الكلام منذ جاء الله تعالى وانه يتكرم لكن حينما كلم موسى او حينما كلم سيدنا محمد الله من ثلاث سبع سماوات كان هذا الكلام متجدد جديد فهذا الكلام الجديد هذا حادث ونوره قديم وكذلك ان شاء الله تكتبه ولكن يجب هذه تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا شفت تتعلموا ان تتعلموا ان الله. بمطلقك بمطلقك بمطلقك. نعم، تعرفين اللي في ثم يقول عن ذلك اللحم والخيط حاله، وما الفرق بينها وبين اللحم الحاريه؟ لحم الله الرحمن الله، فقم طوعا، يطرح، يطوع، ولكن بذل صعب وضمن رأيه من يكون لكن لا والله لهم الحمدين لحب الخير جاءت جاءت حالة انما يقول مطروحة لهم في النص لكي الخير وكذا انت محبارة في المنزل باعش هذا هو الخير ونحن لا والله سبحانه عليه فالله مجازة لهم ثم يقول لا من الأذى التي فاقت من أفضار التي سوحانه الأول سلم على الإقامة قبل لا إقامة أفضار قبل السكبير حين غير تقام نحكي الاقامه جمعش الأذى الله أكبر الله اكبر لا تقرش في إله نعم ولكن عند الآية تهيئة زيئة والشغيل يتخلصوه في السبوب قد تقدر يا ما قبلنا بقى نعم عندما نقول السير في نعم قبل قبل داس. ثم يقول ما اسم المصاحبة قبل الصلاة وطبعا كانت العمد شيء واحدا مشت إلا جمل مشت قبل الصلاة مشت إذا راح جزء إذا تطلع وإذا كان عار مشيت راح تبقى في ما يعني ما ثم يقول هذه كلها الكلب جاء شقوق جديدة استجمع مسيرة تجمع الخالد هي هي من منو اللي صار المقدام وهي في الجيل على لنا الجيل جديد هو هذا أو قلنا عنه إنه الجديد كل ما هو ضرورة وحيدة للعدم هذا يعني وكذلك للناس لو في صوت قوي طول ايه كل لكن تعمل كتابه واثبت على التوقاع لكم ورقه في فورما حاجه نعم وكذلك ايضا اذا شفنا على جيل البيت وكل صوت بيصطك على شي حاجه ولا قد ما جاش بالراحه كل بسرعه طبعا يقول لك انا كان يطلع رسوم بعد السوار يقول يقول دخول الاخير على الطاقه عن مش عارف سوبر فيكر كان و لما وكل كلام على 50 قدام هو عدس نساء. ثم يقول هل يجيب طبيع الملابس عند إذانها ببعض الخطرات من, من الزون أو يجيب بحورة الماء البقر. على كل حال لا إلا الذي يطهر كل النجاسات في ثلاثة مواقع. عند أجيزة. إذا أجريت صلاة من صلاة أو نعم النعل تغصوا على ما سقط صعبا لأربعة من البروجين فاللي يقلي النعل إذا أتى فيها نجاسة ينسحب من الجسد ترابه في الدنيا فكثير من شيء يقول الله هذه في الاسلام. الزواج ما تخبرني في كان صاحب صمنا ورسول عملي صلي في حياته فكان حدي صلو صمه وصل صلى وثمه على نعليه خلع الصحاب فلما كان خليت صلى الوصولاتي يجي فقد عنا جئا جميل وقد زفين عليها بعدها فوقع صمي لا أعرف إذا أردنا حبيبته والمشي فلأتني عليك إذا أردتني هجيزة يحبه إذا ما هذا ديوننا ديون طويل إذا أصالهم إجازة منه. نعم إذا كان الله يطهرهم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام يطهرهم ماذا يعجب هذا نعم هذا واحد كان الصحابة الله إذا تقوموا بتالي أو خلصة أو الثلاثة ثم حتى دلوقتي. دلوقتي. نعم بالسعبير الماء بدلا من حدث سحمل الله ما زل الله تعالى في الجرح يحبون من يتطهروا والله يحبون من طهرين فأسأل مرتباء في القادمة بأن الله تعالى بعض الطهراء فقال يرسل الله وكل سعبون في السعبير الماء إنه الحدرية ليس بيوجده من الطهر فالجوز نعمل لأن الإسان يزلس على الحظ كامل ولو بدون الماء ولو ما هو مجد الماء فهذا جدورة الماء هو وأجمل وأجمل. هذه ثلاث موابع نعمل سطعا بغيرنا أنه الماء هو مصطعا ثم العقل الكريم يقول في السؤال الاخر هل يكون أن يغسل إن شاء الله تلايص لما توفي عن ربه السلام قال رضي الله عنها لو استقبل عصر رسول الله عز الناس لكان ان يغسل رسول الله عز الناس لزوجته يعني نزلنا على عدد تحسين رسول صلى الله عز الناس ان يغسل زوجته وأن يكون تغسله عند الوفاه نعم أما أموها أموها أدوه كذلك نعم لا يجوز أمد يحصل على لأن لا أن, أن يرى من أمه نعم أمه كلها أمه إلا عنقه وشوع ويساء ويساء أما صبروها أما طفلوها أما كل هذه نعم كل هذه حوارات هذا الجزء للنساء الأحلى مخصيه ولا من أمين ولا من فنسه ولا من يعني اناسي. يعني. ثم يقول لقد ورث لقد ورث ان الحسنة تضاع دون السيئة. السيئة من اثنينها والحسنة تضاع بحسب تنزالها الاسمين من فماذا يقال بالنسبة الى السيئة في المكان القاضي في مكان مثل الا حرام او بشيء. يا أخي السيئة. السيئة من الحسن. الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف. ولكن اه اه في حسنها. فإذا انه تعال معصيه الصيئة ما التمثل. تقوم بواحدة ولا تقوم بواحدة يعني كم حسنها? مكتب. يقول لا اله الا الله الدنار وجين هذا واحد ولا واحد وين نعم اذا الجوهر جوهر مليون دولار خمس مليون دولار جوهر جوهر اذا لا الله تبع بعشرة الوحدة ما وكذلك السيئه والريد بالله تبعض في بسهل الحرام أو بعض في مجلس رحمه الله لسك السيئات يجب شبعا بسهل بقعه تكون هم السيء والعبان هو واحد ولدي الله تبعينه نصد الله سلامه و العدد ثم يقول الأبو كريم أريد تكسير الآله أنما يقشى الله عن عبادي العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الذي خاف الله من الذين عارفون من الذين عارفون الله الذين الرضيون الذين لهم تحيه رؤياء تحيه رؤياء تحيه صدر وسماه ووصل في سيدنا ووصل رسول الله يحبون ما أحب الله ويحرمون ما الله ويبلغون صعب الله ويبلعون لا عز من العالمون يخشى الله, الله من احباط الفاسع لم الله عنه الحلمه اذا يعلم نعم قول و احقيا يخشى الله لكي اعرف حذرس الاسع من بالله يقول هذا الله الله من حباظ الحلمه ثم يقول هل يكونهم ممارستي إنما تصلب عن لله وعن الصلاة، نعم ولم تولي العذاب، نعم كما نرى بين بين الجزائر وبين مصر بالرغم كت العلاقات ربطت قطعت العلاقات لولا ذكولاد لنا ما شاء الله وكان من ذل أريكة بسيط كرة القدم. يعني لو نفرق الفلانية أو غيره يعني لو نغير فرق الفلانية وطبعا مشجرات وقطعان هذا يعني يعني ورقة الله ما أدري شيء هذه إذا تؤدي إلى هذا حرام حرام الله حرام تؤدي المشجرات المقطوعة من هذا لا يجوز ثم لا لسؤال الأخير يقول الأخ كريم هل يجب ذلك المرأة من صندورنا الرجم عبر التلفات عمير مشايت, مشايت الدعاء مع الفيدي انها مطاورة وجهة تنظر بصرها نعم يتغض بصرها ولكن نعماس هي صندور ماذا وصندوق للرجال وصندوق للعلم مثل السيدة عكسة الله عنه لما الى الحابر ورسول الله النظر ويصبر انا عدد عن عدد صدين النظر واشنو الله يصبر في فاتخذت هي لا تنظر لحاله كالرجال ولما تنظر اليهم للاعبهم تقفل الماء في هذا الحال لما تنظر لذلك الرجال وتزلق رائجه الفرصه للعلم نعم الشخص الذي يلقي ذلك الدرس فاتجاه وان الله يجزي كل المؤمنين يقف من كل المؤمن وكل المؤمنات المومن يغضب من الأوصائرين رفتك إليهم فلابد المرأة يبدأ فيه نصد أما بعض النساء بعض الدعاء يعني سمعنا أن كل أمر كذا مكادة يرسلونا والأولى نوريد الزوجين كلاء نوريدنا حكم شيء وجمالك قطعنا فؤاد وشيئة ايش هذا هذا المرسيدة هذا يبقى في هذا المرسيدة لذلك المرسيدين لا وعلى من حلمنا كنا جميعا اذن واحبو سبحان الله وبحمده سبحان الله لا علمنا كل شيء سبحان الله سبحانه صلى الله وسلام على